وعارض حكمته ممطر إنه نبي مرسل وقائد بارع يعرف مدعويه حق المعرفة ويتعامل مع كل منهم على ما يعلمه منه يعطي من يرى أن المال والجاه والأعطيات تثبته ويكل أقواماً إلى ما في قلوبهم من الإيمان بالله ومحبته قرر ذلك كما في الصحيح بقوله إني أعطي أقواماً أخاف هلعهم وجزعهم وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمر بن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 فأمره بجمعهم دون غيرهم، ثم وقف فيهم مواجهاً ومكاشفاً ومعالجاً، مذكراً لهم بنعمت الله عليهم به. ألم أجدكم ظلاً فهداكم الله به، واضعاً نفسه مكانهم متكلما بلسان حالهم. أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذباً فصدقناك. ثم حرك كوا نفوسهم معترفاً بفضلهم وعلو شأنهم مبيناً أنه ما حرمهم إلا اعتقاد منه، بعلو كعبهم في الإيمان قائل اللهم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 قالها الأنصار عنه فأصبحت تجاب بها أرض وتطوى سباسب فضاربة في الأرض وهي مقيمة كأن مطايها الجنوب أو الصبا نقلهم بها من حيازة شاة وبعير لحيازة البشير النذير وزودهم الدعاء الأثير فنهالت الدموع فرحة ولهجت الألسن رضينا برسول الله قسما وحظا وحال كل واحد منهم والله ما أنت وأهل العلاء إذا تأملتهم وانتقيت إلا كبيت الله في فضل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 أن هذه لن تكون الأولى التي يعطى فيها الناس ويحرمون، ولن تكون الآخرة. أما إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض في الآخرة. فالناس يوعدون بالحطامي، وهم بحوض سيد الأنام ذهبت الشات والبعير وبقي للأنصار البشير النذير. فالناس يرجعون بالحطامي، وهم بحوض سيد الأنام حداهم في ذا السفر فارخذ الجمال والشياه والبقر. فقد أخذنا عنكم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 واحتوى باذان عامل اليمن لكسرى، وهو صاحب خبرة إدارية عظمى دعاه ووعده إن أسلم أن يبقيه على ملكه فأسلم وابقاه على ملكه فحكم بعدل الإسلام ونوره ولم يجر إلى على الخروج بردهته إلا بعد وفاته.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 وإدارياً حكيماً مجرباً ونبياً مرسلاً صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم خبيراً بخصائص عدوه ربان معرفة بصير ماهر فإذا أبهم شخص في الملاء كشفت فطنته عن كل مبام كان على دراية تامة بخصائص الشخصيات القيادية المعادية يسوس كل قائد بما يناسبه ويتعامل معه بما يدفع شره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 وطلب من قريش أن يُخلُّوا بينهم وبين البيت فقالوا له اجلس إنما أنت أعرابيٌّ لا علمَ لك فغضب وقال يا معشر قريش ما على هذا حالفناكم وعاقدناكم أيُصدُّ عن بيت الله من جاء معظِّماً له والذي نفس الحليس بيده لا لتخلُّن بين محمد وبين ما جاء به أو لأنفرن بلا أحابيش نفرة رجل واحد وتلافياً للموقف الذي يهدد بنسف الحلف قالوا يا حليس إن الذي تراه مكيدًا فاكفُف عنا حتى نأخذ لأنفسنا شيئا منه وهكذا معشر الإخوة بمعرفة الحليس استطاع أن يشق عصا قريش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 يكون له بها ما يهوى عاد بالخيبة صفر العيبة لم يتعرف على ذرة من خطة ولم يشد عقدا ولم يزيد مده واتخذ النبي أهبة السفر ولم يبين للجماهير الخبر بث عيونه ليحول دون وصول المعلومة لعدوه وصرف الأنظار عن مقاصد جيشه ببعث سرية إلى إظماء بقيادة أبي قتادة ليوهم الناس بالتوجه لتلك الناحية ومضى بجنده إلى أن نزل مر الظهران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 ولا رب البريه فما كل برق لاح في الجو ممطر وما كل قدر لو تاملتوابل وما كل مرام العلى ادرك العلى وما كل من, من يعلو السروج بفارس لقد كان لكم في رسول الله اسوه صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء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 تغلغل حبه في كل قلبٍ فباديه مع الخافي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور زكاه ربه وشهد له خصمه مثلن أعلى قدوه حسنه شواهد حكمته لا تكاد تحصى احاول ذا وملي بالمحال بذلت الوسعه لكن كل مهري باول غلوه ونبتني صالي فما محل فمي والشعر حيث اتى مدح من الله متلو بكل فمي فذكره قد اتى فيها هل اتى وسبى وفضله ظاهر في نون والقلم لكنني حائم حول الحماط طمعا شاها الذي حول ذاك الحي لم يحوم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 تبقي وكأن قد عرضت له حاجة ويريد أن يشافها فعرف مراده وكتب له إني في جند المسلمين لا أرغب عنهم ولن أفارقهم حتى يقضي الله فيّ وفيهم قضاءه فلما قرأها عمر بك رضي الله عنه فقيل له أمات أبو عبيدة قال لا وكأن قد حال عمر شوقي إليه كشوق الواجد الدائ إلى الشفاء أو العطشان للماء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 ثم أمر جنده أن يعودوا بهدوء لتلك الحفائر ليلة وأصبح أهل اللهذقية لا يرون للجيش الإسلامي أثرا ففتحوا باب المدينة آمنين وأخرجوا صرحهم فباغتهم جند الإسلام من تلك الحفائر يصيحون بهم فأسقط في أيديهم وولوا منهزمين فدخل المسلمون عليهم الباب فغلبوهم وفتحوا اللهذقية بفضل رب البرية وكانت وليس الصبح فيها بأبيض فأمست وليس الليل فيها أسود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 ولا إياس القاضي علم أوتي من خالقه حكمة ترغم آناف الرجال احتال قوم على وكيع صاحب خراسان ليشهد لهم وكان ذا طيس أخا حماقة يثرثر بالكلام وليس يدري مكان الرأس أو يدري مدازة والقاضي لا يقبل شهادته فلما دخل على القاضي أظهر له الحفاوة وأجلسه بجوار ثم قال له مرحبا أبا مطرف وأهلا بك ما جاء بك؟ قال جئت لأشهد لفلان في كذا قال أبا مطرف إنما يشهد الموالي والتجار والسوق مالك لك ولها قال صدقت ومضى فقال له بعض خاصته قد خدعك إنه لا يقبل شهادتك فأرغى وأزبد وقال لو علمت لفعلت به كذا وكذا بالعصا وهدد وهذا ورماه من رث الكلام وغثه وقبيحه باللحن والإعراب وكان قردا ذا ذنب فعاد قردا أزعر وذا عمر بن العاص رضي الله عنه له في كل ميدان زائر وفي نادي دهات له السيادة كان يحاصر أحد حصون مصر المنيعة فطلب البطريق منه رجلا يفاوضه فذهب عمر بنفسه ودخل على البطريق على أنه مرسل من عمر ولا معرفة للبطريق بعمر دار بينهما حوار نم عن عبقرية عمرو وحنكته ودهائه، فعزم البطريق على الغدر به، وأوعز إلى حرس حصنه أن يقتلوه عند مغادرته، وزوده بجائزة سنية إمعان في خداعه لأنه سافل لا يعرف الآنف. لمح عمرو في عيون الحرس ما أثار ريبته، فعاد من فوره إلى البطريق قائل: أيها البطريق إن الجائزة التي وهبتنيها لا تكفي أبناء عمي جميعا فهل لا أذنت لي أن آتيك بعشرة منهم لينالوا من كريم عطائك ما نلتو فسر بها البطريق وقال نعم ممنيا نفسه بقتل عشرة معه وأشار إلى الحرس أن خلوا سبيله فذهب عمرو وقد نجحت مكيدته ونجا من غدره ورد كيد الكافر في نحره ولم يزل عمرو يحاصر مصر حتى استسلمت له ولقيه البطريق الغادر بعد الفتح فعرفه وقال له أأنت ذاك؟ قال نعم على ما كان من غدرك وذاك لكم إذا العنقاء أضحت مرببة وشب بن الخصي ومردود خداعكم وعليكم كما رد النكاح بلا ولي وذا ليث الإسلام الكرار أبو سليمان المغوار سيف سله الله على الكفار يهوى الرماح قدودا ذات منعطف والمرهفات خدودا ذات توريد كمغارة عن حمل إسلام كفكفها بالضرب والطعن أو بالرعب والرهب قمة عسكرية دهاء وعبقريه لقي هرمز وخيره فاختار هرمز المواجهة قام خالد بتقسيم جيشه وانطلق معمياً وجهته مظهرا أنه متجه لكاظمة فوجه هرمز كافة قواته إلى كاظمة وأمر بحفر الخنادق والاستعداد لخالد فحفروا واستعدوا وعلم خالد فتوجه إلى الحفير وترك كاظمة فاغتاض هرمز وأصدر أمره لقواته بالعودة إلى الحفير ليسبقوا خالد وعلم خالد فتباطى حتى وصل بجيشه إلى الحفير وحفروا الخنادق وربطوا أنفسهم بالسلاسل حينها علم خالد فعطف بجيشه على كاظمة فأرغى هرمز وأزبد وبربر وجرجر وتوتر وأصدر أمره إلى جيش منهك من حفر الخنادق وحمل السلاسل بالعودة إلى كاظمه وخالد هناك في انتظاره لمواضيه صليل وزاير ومتى نازل فالليث الهصور وما أن التقى حتى دعا هرمز خالدًا للبراز وعهد إلى حامية من فرسانه أن يغدروا بخالد وخالد خالد ذو انتقام شقي الجاني به وعلى الباغي عبوس قم طريره مال عليه خالد رضي الله عنه فاحتضنه فحملت الحامية على خالد للغدر به فأتاهم القعقاع فأبادهم ولا يهزم جيش فيه مثله. وقام خالد بذبح الغادر فكان أمره كأمس الدابري وانتصر الحق على المكابر. ركن الفرس للفرار بعد قتل قايدهم الختار فركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون. فما نجا منهم إلا من ركب السفن عاريا أو شبه عاري رخيص لا يساوي ربع فلس إذا ما بيع في سوق الدوابي. إنه خالد قائد نادر دقيق في رسم الخطط سريع. في التنفيذ مهما كانت المخاطر قدرة فائقة على ابتكار الأساليب المفاجئة لا ينام ولا ينيم ولا يبيت إلا على تعبئة طوق المصيخ على شكل دائرة وهم يحتسون في عرس زعيمهم الخمر وفي منتصف الليل شن هجومه الصاعق عليهم من كل جهة فكان أول قتيل زعيمهم الذي لم يُفِق بعد من السكر حتى أطاح خالد برأسه في جفنة الخمر وصحى أهل البلدة على وقع السيوف والأسنة فلم ينج منهم إلا القلة ولما حال الخندق بينه وبين أهل الأنبار نحر الإبل الهزيلة العجاف وردم بها النُّقط الضيقة من الخندق وعبر إليها إلى الأنبار فاستسلمت الأنبار وفي أسلوب صاعق مفاجئ اختطف قائد نصارى العرب في عين التمر من قلب صفوف جيشه وعاد به أسيرة فدمرهم دون أن يخسر جنديا واحدا وبارز رجلا من فارس يعدل عندهم ألف فارس فصرعه ثم التكى عليه ودعا بغدائه إمعانا في إغاظة أعدائه وفي إنجاز يعجز عن تحقيقه أعت الجيوش المدججة بكافة الأسلحة يسيطر على أكثر من ثلثي العراق في أربعين يوما بروح ما تعودت الخنوعة عذب إذا ما قام يوما خاطبا فالهام تسجد والجماج متركع ذاك سيف الله لا تبصر في حده الماضي فلولا وانثلاما فلله دره كمن دق في يده من سيف قد أتعب السيف من طول القراع به فالسيف في راحة منه وفي تعب إنهم أتباع رسول الله أولئك الذين هدى الله هم المصيبون في الآراء والحكم هم الأسود إذا ما جاهل جهل وهم للدين هادوا كل ماشي ومن ما شاهم سبق المماشي وهم إذ تخرس الخطباء لسن سواء منهم كهل وناشي أضاءوا لنا الغبراء والشرق والغرباء وأحيوا لنا المسنون والفرض والندباء فهم منهل عذب الردل المنهل العذباء وهم أصل ونحن له فروع. وهمةٌ ونحن له حواشي أيها الجيل قد تقتضي الشجاعة أن تجب نساعة لا تضع الصوت إن أغنى اللسان ولا تضع السيف إن أغنى الصوت وإذا هممت ورود أمر فالتمس من قبل مورده طريق المخرج ومدارات لا إدهان تخبي بها نار وتخدح ود فعند الحكماء الشر بالشر لا يطفع من شكف ليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى والنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وقد تكون بحد المشرفيات ففي السيف نجاة حين لا ينجيك إحسان واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا يردعه إلا العصى أيها الجيل خاطر من استغنى برأيه نار الروية نار جد منضيجة وللبديهة نار ذات تلويح وقد يفضلها قوم لعاجلها لكنه عاجل يمضي مع الريح تأنَّ وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض ورأيان أفضل من واحد ورأي الثلاثة لا ينقض وقد جاء في الذكر وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر شاور وإن كنت من أهل المشورات فالعين تلقى كفاحاً من دنا ونآء ولا ترى نفسها إلا بمرآتي أيها الجيل أيقظ بصرختك القوية أمة خطف الكرامة من حماها خاطف في عصرنا دوامة لم يزل يسقط فيها الذئب والثعلب يسقط فيها غاشم ظالم وسادر في لهوه أجدب وواهم خدره وهمه جنا عليه المال والمنصب أدعو إلى سبيل ربك وأمر بالمعروف وانهع عن المنكر واصبر على ما أصابك وقف خطان بيك وقوفا مع المظلوم حتى يأخذ حقه ومع المعتدي حتى يقتص منه وتصدياً للمفسد حتى يقف عن باطله وإغارةً على المنكر حتى يتم تغييره إن أمةً يقع فيها الإفساد فيجد من ينهض لدفعه أمة ناجية وأمة يظلم فيها الظالم ويفسد المفسد فلا ينهض لدفع فساده أو ظلمه أمة بنجاتها مقامرة يوشك أن يعمها الله بعذاب من عنده فاصرف قواك لمن يُحارِبُ شرعنا من كل ذي كيدٍ له وعداء وبرُز إلى الميدان وأمُر بالهُدى وانهَى عن العصيان والفحشاء لا تترُك الميدان للسُفهاء ما أكثر اليوم الدُعَاة إلى لضاء وأقلَّ من يدعو إلى البيضاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وكل مرئٍ يصبُو إلى ما يشاكله بلغوا رسالة الله ولا تخشوا أحدًا إلا الله وق فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فالامر بالمعروف في ديننا شعيره يصف بها المشرب والنهي عن منكر افعالنا لولا هو لم يسلم لنا موكب والروض لا يبقى على خصبه ان غاب عنه العارض الصيب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتهلكوا واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا ليس الشقاء بزائلٍ عن أمتي حتى يزول تفرق وتحزب إن أعداء الأمة يسعون جاهدين في الوقيعة والمكر بأهل السنة لينشغلوا بالحرب بينهم عن الحرب مجتمعين على عدوه فعلى كل طريق للهداة أو قد الطاغوت تنور عدا ولذا فرقتنا لا تنتهي قبل أن نعلن لله ولا سنة الله لا تحابي أحدا ورضا الأعداء ليس ضامنا وعند التفرق تقود الجربة وتهب النكبة فليكن أمامنا دائما طلبا للمصلحة العليا ولو تحققت على يد من يخالفنا من إخواننا قول ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وإذا الحبيب أتى بذنب واحد فلديه ألف يد أمامي تشفعوا أيها الجيل لا تعدلن بقول الله قول فتى ولا بسنة خير الرسل قول غبي تعويلا على نصوص الوحي بفهم من أنزل عليه الوحي قل إنما أنذركم بالوحي في كتاب الله ما يرد على كل ذي هوى لو تدبرنا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك الحقي وأحسن تفسيراً هذا ابن عباس يستهل مناظرته للخوارج بقوله جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد وعليهم نزل القرآن وهم أعلموا بتأويله ما تنقمون على علي قالوا حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله فقال كاشفا سوء فهمهم لكتاب الله أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله ما ينقض قولكم أترجعون قالوا وما لنا لا نرجع قال فإن الله قال في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم وفي الشقاق بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ناشدتكم الله أتعلمون حُكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل أن في أرن ثمنه ربع درهم أو في بضعة امرأة واستمر ينقض شبههم ويقيم الحجّة عليهم حتى رجع عدد كثير منهم فالشمس لا تخفى على مبصر والمسك مهما صن تريياه فاح ولولا لا قوة الحجة لما أفادت حجة القوة لا أبلغ ولا أمضى في الرد على الانحرافات الفكرية القديمة والمعاصرة من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة فقرأ كتاب الله جل تدبر واستمسك النب سنة وضياء وإذا أتاك النص من خير الوراء فاجعله فوق النجم والجوزاء يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشام في دوامة الخطب الشديد تشكو عالمنا بلا وعي ولا عقل في شامنا تغدو ألوف النازحين ولا تؤوب ويئن قلب الشعب من جور الخطوب سل أعين الأطفال عما جرى واسأل سواقي دمع أيتامها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المعركة في الشام معركة عقيدة إنها معركة الأمة لا يدافع فيها عن الشام وحدها بل يدافع عن هوية الأمة بأسرها أمام تحالف وتكالب صليبي صهيوني صفوي باطني بوذي جيوعي همجي لن تكون الأمة بماأمن إن نجح مشروعه فيها الشام تلقى تلقابغات العالم الآن تلقى نصيريها الباغي وإيران تلقى شياطين حزب الله أرسلهم سفيه مناصر بالظلم شيطانا الشام تصرخ يا مليار أمتها وقد رأت من جيوش البغي طوفانا فلماذا الصمت منا والخمول فلماذا الصمت منا والخمول في حم الشام يد الأعداء طالت وأراها ب غاضينا تطول هل يجاب صريح أو يغاث ملحوظ بعد اليوم إن لم تكن هناك نجدة هل يلتفت لثقل أو يغار على عرض أو ينتصر لمظلوم إن لم تتحرك فينا اليوم نخوا إخوانكم يستنصرونكم وهذا كتاب الله بين أيديكم آياته تناديكم يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم أتريدون النجاة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في بأموالكم وأنفسكم أبذلوا الدرهم والدينار والقنطار وامحوا العار وانفضوا الغبار من خذل أخاه خذله الله الواحد القاهار إن النور الذي أشرق في صدر عُثمان فخرج من ماله لتجهيز جيش العُسرة لغير غريب أن يشرق اليوم في نفوس أبيَّة مؤمنة فمن لها إنها عاصفة هيا أقيموا دونها سدًّا منيعًا وصروحًا ويا أهلنا في الشام أزفها لكم بشرا ممن لا ينطق عن الهوى. عقر دار المؤمنين بالشام ولا يزال أهل الشام ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة فمنتهى ما يستقر عليه حال الشام هو هيمنة المؤمنين وارتفاع كلمة المجاهدين وانتصار فئة المسلمين الصادقين فانصر الله ينصركم ولازم الصبر والصلاة وردد بيقين حسب الله ونعم الوكيل فإنما تنصرون بالدين ليست العزة بالأعداد بل تدرك العزة الله اللطيف نصرة الإنسان ليست عددا إنما نصرة بالدين الحنيف إن كان للعدو أموال فبإذن الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون إن كان له أعوان فلكم من الله عون ومدد وسناد ولسوف يندحور الظلوم وما أعد وما حشد فاجعل شعارك في حياتك قل هو الله أحد أنتم الأعلى دوما والطواغيت هم الأدنى وأمر الله أعلى فسألوه الع واستعلوا وسيروا واحصدوهم واسجدوا لله في كل صباح ومساء والعنوهم إنما المجرم من مال إليهم فارجموه وارجموهم ما دون حلق سوى كفي إن وصلت لطم الأنوف وكفي واثق فيه وكفي واثق فيه وربي واثق فيه وربي واثق فيه يا مالك الملك يا رحمن يا سندي من أمره الحق بين الكاف والنون أدعوك دعوة نوح عند مظلمة أدعوك دعوة أيوب وذنوني سخر لهم يا إله الكون معتصماً كما مننت على موسى بهاروني أيها الجيل العراقي الحق دولة والباطل جوله، والموت أهون عند نفس الحر من حكم الدخيل إثبت فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا واصبروا العاقبة للمتقين والأرض يرثها الصالحون صبرا عراق الرافدين فلم يزل في ليل كد أجى جوار كنسوا لا يأس من عون الإله فإن من جعل المهيمن قصده لا يأسو أحبتنا في كل مصر ما كل سوداء تمرح الرافضة عدو بل هم العدو قد صار إبليس لهم تابعا يقول يا للعون والنجدة ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض لهم في معادات الإسلام وأهله حدة قتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم لم يراعوا حرما وأخذ الحجر الأسود وبقي عندهم مدة، وقتلوا من علماء المسلمين ما لا يحصى عدّه، هم مع كل عدو للإسلام وأهله. بمعونتهم دخلت التتار بلاد الإسلام، وقتلوا الخليفة، ودمروا بغداد وأهل بغداد، وبهم اليوم أسقط الطالبان، ودمرت بلاد الأفغان، واحتلت العراق وكان ما كان، والشام ها هي صارخة، حذر حذار الراضة. من قبل حمة النافضة ما كل ما حمر للعينين منظره ورد ولا كل ما يخضر بالآسي أرأيت ملسو عن يلوذ بأرقامي لا تتتجري في سوقكم عقرب لا مرحبا بالعقرب التاجره وإن خفتوا معايله فسوف يغنيكم الله من فضله فلا تصبوا إلى رين لليل إذا ما كان عزم في أوامي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا ثكيلة أم الخنوع الثواكل أحكم ديوث ويقبل حكمه وهل قال في هذا من الناس عاقل إن الاستسلام للاتفاقيات الدولية في أحوال المرأة والأسرة والعلاقات الاجتماعية مصادمة للشريعة وعبودية لغير رب البرية واستنساخ لمستنقعات الغرب الآسية الدنيئة وقضاء على رسالة المرأة الحياتية أمّن وزوجةً وسكنًا ومربية أجيال أبيّ فالمفسدون لها بكل من عرج الصفوف وأتقن النبحة نصب الشباك وزين القبح يا قومنا فلتسمعوا النصح فالصوت من طول الندى بحّة إن الذي يختال في دنس لا يستطيب المسك والفواحة أترجون الشفاء لدى طبيب يدس السم في كأس الدواء ويمشي الهيدبا بين الأسود وقد نسي لأكف على قفاه وفي أذنيه يا ثار العبيد يا أيها الأحرار والأغيار دوروا مع الكتاب حيث دار لا خير في من لا يغار إن شعوبا ثارت على أنظمة استعبدتها عشرات السنين لهي جديرة أن ترفض العبودية لهيئات دولية تحاول انتهاك العرض وسلب الكرامة والحرية والقضاء على القيم الإسلامية فليكن لسان حال الأبي والأبي فلا الحياة على النكراء من ديني ولست أبذل عرضي كي أعيش به ولو تأدمت زقوماً بغسليني ليرى المرجفون أن أُبات ما على عرضنا لهم من سبيلي يا عالم الملَّة يا عالم الملة حديث غيرك موضوع ومتضع وقولك الفصل إن طار وإن وقع حد فإن الليل مد رواقه محنًا ولم يلمع بهن بريق سال الدماء المسلمين وعندنا يعلل هتاف ويعصف التصفيق عار على العين الصحيحة غضها عما يراد لمثلها أن تبصره والشدو إن لم يأتي في زمن الشجع أقبح بصوت غنائه والحنجرة إني أخاف على قاع السفينة أن يلهو الصغار بها يومًا فتن في كل نازلة إلى العلماء تشير الأحداق وتشرايب الأعناق وهالبارق يشتام إلا من الحياة وهالعسل يشتار إلا من النحل وأجب العالم كما قال العز إذا أذل الحق أن يبذل جهده في نصره ويجعل نفسه بالذل والخمول أولى منه وإن عز الحق وظهر وجب أن يكتفي به وأن يستظل بظله عبائتي حين تبغي الريح تعريتي وقبضتي حينما ترتج أركاني لا يجوز بحال أن يبقى العلماء الأبرار مجرد مراقبين للأحداث ومتابعي بل ينبغي أن يكون دورهم في بناء الوعي وتسديد الرأي دور القادة الموجهين لن ينصر الحق المهدد فاجر أو طاغية والرائد لا يكذب أهله وجدير إذا الليوث تولت أن يلي ساحها جموع الثعالب والليث إن نالت حماه ثعالب. جورٌ عظيمٌ أن يسمى قسورة أيها الجيل خذها من ابن القيم في المضمون حصننا الحصين سنة سيدي ولد آدم أجمعين عليه صلاة وسلام رب العالمين من ورد حوض سنته فشرب منه وتضلع في الدنيا ورد حوضه في الآخرة فشرب منه شربةً بيده لا يضمأ بعدها أبدا فإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك فرد أيها الضمآن والورد ممكن فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك أخيراً أيها الجيل دونك العرار المشتار في حكمة المختار شمه تجد فوق ما تهوى وتختار قد فاح نشر له فاستنشقه ولا تعدل به العنبر الهندية والغار برياضه طن بخيامك واسكب غمامك وانسخ به غمام الغم وهزم جيوش الهم والقهوب بالفتح يلقك بالضم عطر به النادي والحاضر والبادي وقل للماهر الحادي به في السهل والوادي ترفق أيها الحادي وعجبي نحوه عجبي أريج المسكريه هو ريح المندل الرطب ووداعا ووداعا والى ملتقى إن لم يحل من حائلي يا رب اسكن نفسي حجنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا اللهم انصُر دينك وكتابك وسنَّة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من على هذه الأمة بالولاة الأخيار وباعد عنها وأذِلَّ الأشرار يا قوي يا قخار اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبرائك وعظمتك أن تهلك طاغوت الشام وجنده ومن أعانه اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجباروتك وكبرائك وعظمتك أن تهلك طغات الشام والعراق وبورما ومالي وفلسطين وأفغان وأثيوبيا وجندهم ومن أعانهم اللهم اجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم أنزل عليه هم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء اللهم وشف صدورهم من الأعداء وملئ أهل السنة يا سميع الدعاء اللهم ارفع علم الجهاد اللهم رفع علم الجهاد وقمع أهل الزيغ والشر والفساد والعناد اللهم عليك بأهل الفساد والزندقة والإلحاد اللهم كلهم بالمرصاد وأهلكم هلاك عاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد ونسأل الله عظيما المنه أن ينصر الحق وأهل السنة والحمد لله ختام اللهم وابتداء ثم الصلاه والسلام سرمد على ختام الانبياء اجمعين والي وصحبه والتابعين